وَهُو ال الذي يَيتَوَفَّكُم بِالليلِ وَيَعلَمُ مَا جَرَحتُم بَِّهَادِفُ يَبَعافُكُم ثمَُّ يَبَعفُكُمْ فِيهِ لقَضَأَجَلم مُسَبَّ ثمَُّ إلَيْهِ مَ غوجعُكُمْ ثمُا يُونَد بأكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء الموت توفته رسلنا وهم لا يفرزطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البذ والبحر تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ لَمِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 كَيْفَ نُصَدِّقُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُون وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ